ولو نزلنا عليك كتابا في قرطات فلمسوه بأيديهم لقال, لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك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 قل أَغْيَرَ اللَّهِ أَتَخْذُ وَلِيًا فَأُطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأُطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَصْلَمٌ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 إلهُ وإي يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شاهد قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحى إلي هذ القرآن لأنذركم به وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَد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 قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت.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 آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ولا طائر يطير لا يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرّقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشون والذين كذبوا بآياتنا صمّوا وبكّموا في الظلمات من يشأ الله يطلله ومن يشأ يجعله على طراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة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 قل أرأيت إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم و ختم على قلوبكم و ختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أضرب كيف نصرف الآيات ثمهم يصدفون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 إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عنيل من كنسوا أم بجالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.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 ويرسل عليكم حفرة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق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 وَإِنْ تَعْتَدِ الْكُلُّ عَذْلًا لَّا يُخَذُّ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَذَرُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَرْجِعُ فعنا ولا يضرونا ونرد ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحابي يدعونه إلى الهدى أتَنَا قُل إن هدى الله هو الهدى وأُمِرنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُوُهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَوُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ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 بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ان رَبك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كل هذين ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلنا فضلنا على العالمين ومن آبائهم ودرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحرط عنهم ما كانوا يعملون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 واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا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 وجنة من أعناق والزيتون وهم ما نمشته وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أسمى ويني إن في ذلكم لا آيات لقوم يؤمنون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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بطائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عنيف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا الله واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرفوا وما زعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم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 ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا.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 ولينظروه وليقترفوا ماهم مقترفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ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 بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا اضطررتم إليه.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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفط وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون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 فَقَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْأَنْفِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال إن عُمَّثوَكُم خالدين فيها إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ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 إنما لا الآن وما أنتم بمحجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إني انه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرا من الحوص والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله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 قتل أولادهم شركاؤهم ليُرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفكرون، وقالوا هذه أنعام وحر حجر لا يطعمها. لا يطعنها إلا من نشاء بزحمهم وأنعام حذمت قهوها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجذيهم بما كانوا يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الأعوام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجذهم وصفهم إن.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 وهو الذي أنشأ جناتا معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون وضمهان متشابها وغير متشابه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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المحذ اثنين قل آذكرين حرم أم الأنتين أم اجتملت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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعوض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدكم أجمعين قل هل مشهداء أقوم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا ت تت... اتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يحذون قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم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 وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوا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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا يرفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل لا يرفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظرو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 دينا قيما ملة إغراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونشكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين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 وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يلوكم فيما آتكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم